عن ذلك والرجال يحتملون عندهم قوة ورباطة جائش أما المرأة إذا خرجت فإنها تتأثر مما يبضي إلى النياح والصراف والعويل فنهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تتبع المرأة الجنائس ولو كان عزيزاً ولو كان الميت هذا عزيزا حميما غاليا وايضا ما النبي عليه الصلاه والسلام تدفع الجنائز بصوت او نار بصوت او ضار او فخور في المقابل ياتون بالمباخر وراء الجنائز اضاءه الجنائز من مبخر بشعل النار شعل هكذا تحمل لا كل جاء في نهي عن رسول الله عليه الصلاة والسنة أن الناس يسكتون ويذكرون الله في أنفسهم ويستغفرون للجنازة المحمولة وترحمون عليها معنا يا طيب أيضا يسرعون بالجناز وليس معنا الركض والجري والخفف والرمل السعي ده والجري يمشون مشيا صحيح مشيا حفيزا لكن ليس فيه رمل معنا او في خبب او جري لا طيب يقولنا حدثنا يحيى ابن ايوب قال حدثنا ابن علي ابراهيم ابن مخثر ابن, ع... ابن مخثر ابن, ابن علي قال اخبرنا ايوب عن محمد بن سيرين اذا هذا الباب هو باب ماذا ايها المشايخ ابو <تصفيق> النعيم <المشايخ تصفيق> على اتباع الجنائز النساء النساء معنا لان النساء على اتباع الجنائز قال عن قال أيوه عن محمد بن سيرين ابو بكر من سادات التابعين معنا وكان بارك الله فيكم من أعرف الناس وحفة الناس في تأويل الرؤى في تأويل ايه الرؤى قال قالت أم عطية رضي الله عنها الأنصارية كنا ننع عن اتباع الجنائز ولم يُعزم علينا يعني نهى نهي كراها معنا منعنا منع كراء لأنه يقضي إلى التحزن والعويل والنياحة والمرأة لا تصبر والمرأة لا تصبر قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد العبس الكوفي قال وحدثنا أبو أسامة محمد بن أسامة قال وحدثنا بن إبراهيم الذي هو إيه ابن راهوية قال أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن إنشام عن حفصة الأمعاطية قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا يعني التشديد يعني ايه لم يحلم علينا تحريم صريح يعني حكمي لازم انما هو هذا محمول على الكراءة محمول على ايه على الكراءة باب في غسل الميت قالوا حدثنا يا حيب بن يا حيب الباب الذي يليه على طن الباب الثاني عشر حسب الترتيب الذي يبين يديه قال أقضرنا يا بن زريع عن أيوب متى عهدنا بأيوب الليلة أيوب بن أبي تميم السختياني أبو بل قال عن أم عن محمد بن سيرين ومشهور أيوب اللواء عن ابن سيرين عن أم عطية الأنصارية قال اتخل علينا النبي عليه الصلاة والسلام ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كفورا قلنا الحمد الماء كفور موفر أنت العطارين سال جدنا من قطعة تلقى في الماء من ماء يعني إيش يكسب الميل رائحه طيبه مما يعني ايش يعني حفظ على جسد الميل انا يا اخوات قالب او شيئا من كافور فاذا بلاطنا فادنا فلما فرغنا ادنا فالقى الينا حقوه الازار يعني الازار اللي يستر الصدر اسمه حجر ازار تمام فالقى الينا حقوه وقال أشعرناها إياها يعني ايه اجعلوا مما يلي بدنها قالوا عددنا يحيى ابن يحوى الراجح يا إخوة كفن المرأة كفن الرجل ثلاثة أكواب من فعل خمسة أكواب إن شاء الله يرجع الحرج عليه إن شاء الله لكن الحديث بأضعي الذي يفعل خمسة أكواب يعني إزار وخمار وخمار اللي يسموها دراعة وبعين ثلاثة أثواب أو ثوبين فإن فعلت هذا ان شاء الله لا بأس لكن أحسن الاكتصار على ما جاء في السنة الاكتصار على ما جاء في السنة فإن أحكام يعني المرأة تختلف عن أحكامها وهي حية أحكام المرأة وهي ميتة تختلف عن أحكامها وهي حية بارك الله والكفن هذا برك الله يبخل ويعقد سواء كان للجراءه او للرجوع لان احكام الممره كما قلنا لمايتها غير الاحكام غير طيب يقول وجعلنا بالاخره كفورا او شيئا من كفر فاذا قراتنا فابننا على ابنك فلما طرغنا ادمنا فاوقى الينا حقه والحقه ايه معنا؟ فقال اشعرناها بالبيان شوف هذه اللي داخليه خالص نسمى شعار ها ده اللي داخل بينها دي اسمها شعار واللي بره ده اسمه دثار على الشيخ محمد هاني ها المقاولون الاصغر ما تمام انا فيجمع المصايب الدثار ده من بره انما اللي داخل ده اسمه شعار اهو معنا الانصار وشعار والناس دثار شوفوا نصبت الانصار سبحان مرتبه عظيمه نعم هو والنبي عليه الصلاه والسلام قاموا ماروا جميع المنافقون لا يحبون الانصار شفت ان المنافقون عايزين الاسلام يهبط اه عايزين الانسان ينصروا الاسلام النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه النفاق ايه لمن حب الانصار وايه النفاق بغض الانصار فعلا اليوم الأنصار تجابينه في المدينة كدهو دنانير ذهب تبحصه كدهو ذهب في أخلاقه في معملته ونقوله أين المكان الفناني؟ ونجف لك حتى يرشدك حتى يدخلك مين سمال مين سمال حتى تصل أخلاقهم جميلة ونحن نحن عنده الثلاثين ونأخذ يبزيك أهام صح؟ وخلص فقط.. <تصف> مش <تكلم> <تكلم> <تكلم> ايه تاني اصله تاني ايه بقى فالنبي عليه الصلاه والسلام قال ايه شعار والناس لثار لو سلك الناس واديا ها وسلك الانصار شعبا اتبع شعب الانصار ما سلكتش شعب الانصار طب هو الشعب ضيق قوي حكم الشعب ضيق كده الوادي واسع اجيب منزل ففكر الشاب وزع للشاب ديت والوادي يوسع لهم ادي المناطق فعلا يستحقون لو بالله طب قال فالق الينا ايه, هه؟ هه؟ فألقى إلينا إيه؟ أكوهر. أكوهر. أكوهر. فقال الشاعر انها الايام بما لو حد يا عم يحيى ماشي طلعنا ممكن يروح الميتان اللي في التاريخ فوق يمكن ويمكن بكفن بقماش قديم فان الحقيقه حق بالجديد النبي عليه الصلاه على كل حال حق النبي عليه الصلاه والسلام هذا هو اللفافه مباطئ وعليك السلام حتى فهم يا عمار ما نروح حط البركات المدرستي كان حطه ايو بس انت ترازم بفرطة البركات كان اخي كبير بسبوك ايو ما انا يا حي يا عندك عمار بلدك في عمري يخطك الهوكا منك انك ان شاء الله نموت شعداء كلنا ان شاء الله <تصفيق> طيب احنا بنقول الحق وده انفى فتلفه كمان من فلسطين واحنا قلنا اللي فاز مع الوسط اهي اللي فازت انت تعملها هي ادي واحده وادي الثانيه اهي وادي الثانيه تمام انت غسلته من الشطف ولازم نشفه ما كده بميه طول يبسى يسيب بدل يجف على طول رايح كمان الرطوبه مشكله يا تمام تماماً بعد أن تخسره فأنت تحطه فوق الثلاثة كده وتبدأ بقى إيه؟ تاخد واحدة من يمين واحدة من سمال وبعدين العكس معنا طرف هنا وطرف هنا وطرف برضو فوقها ديك حتى تتأكد ثلاثة أربطة خمسة أربطة تمام؟ وإزايد تحق... تجعله من مهيل الرأس وإزايد من الكفن تجعله من مهيل الرأس من مهيل احسن الله الى قولكم الخالدين اعوذ قلت لكم ان <تصفيق> <تصفيق> درسنا في الجنائز مما يعني نستفيد في الدلائل نستفيد ادله احنا بندرس ادله ما انت ممكن تدرس الجناز دي عباره عن عناصر ونقاط بدون ذكر ادله اما تيجي عند صاحب امام مسلم يذكر لك الادله معانيها وايضا فيها موعظه وتذكير بالموت والله صحيح هذا شيء مزر لما يمشي انسان كده اهو يزور المقابر كده اهو ويتامل ويتفكر والله انها ترقق القلب وتذكر الاخره فعلا وتوسع الضيق وتضيق الوسع وكمل واحد غني مليونات الياردات لما يزور القبور يشوف اللي شيء الدنيا فداهيه الدنيا ولا تساوي شيء وكمل واحد فقير كده اهو ضيق لما يزور القبور ويويتفكر الناس في ايه خبر معدد وخبر منعم خبر يصيح وخبر يقول انا سبحان الله فاذن بركه ربنا كما ذكر النبي عليه الصلاه والسلام الله من ذكر هادم اللذات المال ياسم حمص اه انا اللي بس زيت كفور زيت كفور بيوطنا كده اللي عنده اه زيت ممكن في قطلة نعم الله بي. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا زيد بن زريع عن أيوب عن محمد بن سيرين عن حفصة بنت أخته شوف شوف واحدة أخوها جيروا عنها ده مش اتنال بس من بيت واحد ده جالوا 11 من بيت واحد ده شو أصاب أولاد سيرين جالوا 11 ومنوا من جال 10 كلهم مجمع محمد ده من أفهمهم وعلاف وحفصة وأنس وكريمة وياحية ومجموعة عدة أبناء واحد أبناء رجل واحد وعلماء محدثونه مشاي ده ده حاجة كونه جدا في, في العصر ده في ألم لما بيطلع واحد من بيت هنا في العالم الأمدي الله أكبر الناس يقفوا خلاص واحد بس من بيت دولة مجموعة محمد بن سيرين بيقول له عن أختي حافصة بن سيرين حافصة اللي كانت منتقبة وعندها 90 سنة الله فواحد بقول له يا عمد كبير يقول له عن نفسك خبير وعن نفسك منتقبة ها فبقول له عن القاعد والنساء ما فيش علينا حرج قالت ما تقرأ آخر الآية وأي السعيف لخيره لهم خيره لهم هي نعم فسكت وهي 90 سنة تصوروا هاي منطقبة كده أنا،, أنا رأيت هدف نفسي رأيت نساء تسع، تسعين سنة ومئة سنة ومنطقبة كده لا يمكن تكشف الموجهة أمان؟ لا يمكن والله لو قلت عدة كده ها هي كده عبتلت على كده وعرف ان ده عن الإسلام وعن الدين والشرق ولا يمكن تكشفها كده وتسعين سنة ومئة سنة وظهرها منح محلة كده هاو ولا يمكن تكشفها كده. ليه؟ خلاص العادل السنة الطيبة ليه؟ العادل الحميدة دهيمة سنة علامة سنة علامة معنا يا إخوان؟ هذا من كتاب الله وسنة رسولة أهلا وسنة سنة نعم قال عن حفصة بنت عن أم عطية قالت مشطناها ثلاثة قرون شوف إزاي؟ ثلاثة قرون نعم واحد من يمين واحد من شمال واحد من الأمام فأجهبوا الأمام دي ورجعوا وراء الناصية الدؤابة ها مش ثلاثة قرون مضفرات لا مضمومة مضمومة خاصة وخاصة من إينا وخاصة من إينا وخاصة من الدؤابة للنصيب ورجاء فوقها وطبطوهم طيبهم بإذنهم طيبهم طيب. ثلاثة قرون يعملهم بالشغيل مش قالت مشتنا ثلاثة قرون قالوا حتى تناخد عفدون نسان عن مالك بن أنس حكى لو حدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد ما الله حكى لو حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علي كلهم عن أيوب عن محمد عن أم عطية محمد بسير؟ عن أم عطية يعني محمد بسيرين ده كان بيتجر في السمن والزيت عارف في فاره كده جت ونزلت في في فعشان ما يسممش أطعامك المسلمين السكة بالزيت كله شو الزيت ده وراء فبالزيت ده ما نفعش حقه ها؟ إذا انت راكم عليه الده صح فجائد الإراجب لله دي له المال واشتكى عندي الأمر حبسه الأمر في الده ايه نعم ولا يسمم أطعامك المسلمين شو الزيت بقى قال الناس ده غير لما بيش فريد راح بيتكلم على شيء كانه مستحيل كانه خيال لا ده كان في تراجم مع علماء العلماء رحم الله عليهم فحبس في, في الدين ده هو محمد بن سير الفطيه اللي الامه كلها محتاجه الى علم وفق وجلد فصل الرؤيه فيه ها لكن انتبهوا الكتاب المنسوب اليه المطبا ده لا تصح نسبته وفي خزعبلات وفي خرافات تفسير الاحلام المنسوب للديسيرين ده تابع من هذا الكتاب يجوز باع ربنا لا لا تابع باع صالحين باع على الكرسي لا دي لا لا انا انا إن عندي إن اعلم لان في مشاكل في ممكن تقرا تعبير رؤيا ايه فلان اشاف حاجه هيطلق زوجته ما روه من الفوضى دي ما ما اشتغلناش لا مش عايزين نطلق ولا نخرب بيوت المسلمين خلينا كده بحدها كده فين المشاكل, عايز المشاكل اللي فيه مش كل واحد يقول لي يومي قراني تفسر بتسيرين وايوه ده يطلق زوجته وقال السلام عليكم انا قرات في تفسير الرؤيا كان كده اذا توكل على الله ده ما ينفعش تلتقوا كذلك الأخير انت عندكم كتاب اسمه كتب حضر منها العلماء مجلدين كتب ايه كده عنوال وكده كتب حضر منها العلماء لما تشتريها ده الكتاب تعلم بقى الكتب الصحيحة والكتب الزائمة وذكروا الكتب الزائمة الكتاب ده المنسوب ايه الابن سيل معنى باود الله الله واحضر احضر كل حاجه ان ترى رؤيه وتمشي الى اي انسان تقول له حضرها لي الله انا فيك راح احصل فيكون ليس بعارف التعبير فيعبرها خطا فقط فتقول انت جنيت على نفسك اي رؤيه حسنه لا بس وصال عالم او راجل بيحبك ما تقصهاش على واحد بيحسدك لان اللي هيخفي حسنها ويقلبها يوجهها توجيه ثاني باية خلص فانتنتبه معنى ان رأيت حاجة سيئة ما تقصهاش من البداية معنى يكون يزا يكون غير طيب يقول عن من عن ايه عن محمد عن ام عطيه وانا الانصري طيب قالت وفيت احدى بناك النبي عليه الصلاة والسلام وفي حديث ابن عليا قالت أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته وفي حديث مالك قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته بمثل حديث يزيد ابن زريح عن أيوب عن محمد عن أم عطية وقال وحدثنا قتيبة ابن سعيد أبو رجاء البغلان قال حدثنا حمال عن أيوه عن حفص عن أم عاطية بنحوي غير أنه قال ثلاثاً أو خمساً أو سبعة أو أكثر من ذلك إن رأيتنا ذلك فكل هذا يعني خدمة للمين معناه دم الحقوق عليه تغسل ثلاثاً خمساً سبعة حتى يغنم على ظنك أنه تنظف وتطهر بأحسن هيئة وأحسن صورة يعني أقول لكم فرقية قاود الله يترب بحبوا الورد يغسلوا والله ما عندهم فرق على الكلام ده الحمد لله الايام دي والله الحال اخوه متدينون عارفين الاحكام الحمد لله في كل مكان منظومات جديده فيه كثير منظومات قديمه موجود. كل اينما ده ما عادش الموضوع زي الاول عاد اليوم انت هعيش على المغسل ده على السنه ولا بغسل على غير سنه حتى النساء في نساء اليوم عارفة الأحكام بالضغط ويسألهم هل تغسل على السنة أو لا على السنة؟ فنحمل الله كل هذا من خير الذي يفضل الله به يا العلم جزاكم الله خير قال وحدثنا بارك الله فيكم قتيل قال حدثنا حماد عن أيوب وعن حفص جاءنا لحديث حفصة مرة ثانية ما شاء الله عن أم عطية بنحوية غير أنه قال ثلاثة أو خمسة أو, أو أكثر من ذلك ايه مرضت لنا ذلك فقالت حفصه عن ام عطيه وجعلنا راسا ثلاثه قال حدثنا يا حدث ايوب قال حدثنا ابن علي واخبرنا ايوب قال وقال حفصه عن ام عطيه قالت اغسلنا وتر ثلاثه او خمسه او سبعه قال وقالت ام عطيه ما استطاع ثلاثه قال حدثنا ابو بن جميعا عن أبي معاوية محمد بن خازم من الضرير قال عمر ما شاء الله عمر الناقض قال حددنا محمد بن خازم أبو معاوية قال حددنا عاصم عاصر بن سليمان أحول عن حفصة بنت سيرين عن أم, إيه عن أم عطية قالت لما ماتت زينب فمن أسألكم سؤال كم حديدا قرأنا من أول باب غسل الميت حديدا واحدا وحديث أم عطية رضي الله عنها قائد ومتصور أن أم هذه رضي الله فقها بهذا الباب وبدقة وضع تنسوش أنها هي كاملة الخفوطة تخفي البناء تخفي البناء في, في المدينة تعالي النبي عن اسمه السلام يعني امرأة جرل من العلم نشط هنا ونشط هنا ونشط هنا ايش هذا وامرأة بمجموع من رجال اينا هذا علم الخير علم موجود بابه موجود فيه واحد يسوى ألف في الأمة موجود في الأيام دي موجود واحد تقول كده يسوى ألف بخير بابه يسوى أكثر بالألف ها ليه أخلاقه علمه دعوته سعد صدره حكمته اصلحه من الناس ما تكلمش بكلمة لأحيده ايه تحسن وتكون وراها الفائدة وضع في موضعها يختار الشيء الصحيح واحد واحد بألفه ما هو مفيش واحد يساوي 1000 الا الانسان مفيش واحد يساوي 1000 الا الانسان في في غير الابني ادم لا في غير ادمين لا مفيش غنم بتساوي 1000 غنم مفيش الكلام ده تكريم للبنات واحد يساوي 1 واحد يساوي 1 ومرأة تساوي 1000 من النساء وامرأة ربما تقوم بمقام رجال كثيرين هذا فضل الله يدي من أشياء وهذا توفيق من الله يا أخوة إذا كنت الله خير كون أن الله سبحانه وتعالى يوفقك العبد أو يوفقك المرأة إلى عدة أبواء بالخير هذا التوفيق من الله لا بحولك ولا بقوتك إنما هو بحوله وبقوة من قوة الله فهنا يقول وحدثنا يحيى بن ايوب قال حدثنا ابن عليا واخبرنا ايوب قال وقالت خفصته عن ام عطية قالت اغسلناها وكرة ثلاثا او خمسا او سبعة قال وقالت ام عطية مشطناها ثلاثة قرون قال حدثنا ابن بكر بن ابي شاير وعمر النق جميعا ابي معاوية قال عمر حدثنا محمد بن خازم ابو معاوية قال حدثنا عاصب من احوح كنا عاصبنا ايه سليمان سليمان الاحوا لطم عرف به ليس على سبيل الغيمه ولا التناقص معنا والحق من شأنه لا الله سبحانه وتعالى قال عبس ها هذا لطف ابن الله ابن عمرو ابن ايه ها ابنهم مكتوب على اخوان وهذا على سبيل التعاريف التمييز لا سبيل التنقص ده راجل قال عن حفصه بنت سيرين احنا معنا كثير من هذا على الاعمش سليمان بن مهران الاعمش معنى الاعرج ها عبد الرحمن بن هرمز معنى اللي هو هذا الضرير ابو معاويه عشان اعمى معنى هو الاحول عندنا اي حد مشعيد برضه اي القطان الاحول برضه ها الله وانا احط هذا من شأنهم القطع ليس بغيبه في ستره معنى ها معنى لنا بيت سعيد القطع ليس بغيبه في ستره ها ظارح وطلبت عنه طلب اعاده ازاله في سته يعني سته امور زيد اهو معنى متظلم متظلم ومعرف ها ومجاهرا فسقا ومن طلب الاعانه في ازاله المنكر متظلم واحد بالظلم جاء هده بنت سفيان زوجة ابي سفيان عند بنت عتبة الله عليه وسلم بسفيان رجل بالسي ها ما يتظلم مين تتظلم الظلم بعرب واخذ من هذا القبيل متظلم ومعرف ومحدد اللي بيحضر نعم طيب ومجاهر فسقا ومستتر ومن طلب الاعاده في ازاله مكره من حوض البيتين يذكرهم لنا يلا محمود بس. بسم الله والقلم حط بعميلك عشان نساعدك على ليس بمعقله في سته مت벌لمين ومعرف ومحدد هذا البيت الاول ومجاهر فسقا ومجاهر فسقا ومستفت ومنى طلب الإعانة في الإزالة منكثة لا تملوا من كتابة الشيء حتى لو كتبتموه في عشرة مجلدات في عشرة كتب في كل درس لا تملوا فإن حفظ العلم بتكراره وتثبيته وكتابته القرح ليس بغيبة في ستاته متظلم ومعذف هو هذا هو العصم الأحول, الأحول. وسليمان الأعمش ها؟ وهذا أبو معوية الضريب ما فيها شيء طيب. الحفصة بنت سيرين عن أم عضية قالت لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وشوفوا عثمان رضي الله عنها تزوج البنتين ها احنا بنقول عثمان رضي الله عنه هاجر الاجلتين صح وتزوج البنتين وولد بنوري مناقب ها الامير رضي الله عنه الذي قتل ظلما وعدوانا وما شهيدا نعم لما اهتز واحد كده أه؟ قال النبي عليه الصلاه والسلام عليك نبي وصديق وشهيدان ها صدق ابو شهدان عمام وعثمان صح يعني ها؟ سيدنا علي مشاهد بلا بلا بس لقى حديث اخرى بقى. عندك علي الرضا العنوب لما كان ايه بيخصف النعف بيصلى النعف فقال عليه الصلاة منكم من يقاتل على تأويله كما قتلت ايه على تنزيله قالوا من هو رسول الله حاضر الصحابة وفيما بكر وعمر وعثمان ومجموع فقالوا من هو رسول الله؟ قال خاصة النار خاصة النار رضي الله عنه منكم من يقتل على تأويله وفين قتل الخواجب على تأويل القرآن التأويل الفاسد تأول القرآن تأويل فاسدت منكم من يقتل على تأويله كما قتلت على تنزيل النبي عليه الصلاة والسلام قاتل المشركين على تنزيل القرآن نعم منهم تنزيل وعليهم رضى الله عنه وقاتل القوارج على فساد التأويل معنا يا إخوان رضى الله عنهم جميعا طيب وثبا للرافضة الذين يسبون ونعنون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام طيب يقول اغسلناها وطرة طيب ثلاثة أو وجعلنا من خمسة بيئة كفورة أو شيئا من كفور والله يا إخوة لولا الشرق إحنا ما كنا نعرف الرجلة يتغسل إزاي ولا الضرق يتغسل إزاي أقصب بالله ما. من إيه نعرف من إيه ولا ندفنه كده وخلاص ما نعرفش ما من إيه نعرف ولما فيش شرق نعرف التأسيل من ما نعرفش ده, ده ده شيء تشريع تام كامل لا نقص فيه بواجه من الوجوه قال فإن غسل طيب فإذا غسلت دنها فعلمنني قالت فاعلمنا فأعطانا حقوه قال أشعرنا إياه قال وحددنا عمر النظر شوفوا تكريم الإنسان الزالك في الشريعة الإسلامية تنتعيدك في الهند الرجل الموت إحرطوه إحرطوه بس الله العمر إيه بك لا أدمية لا أخضاق ما فيه إيش أبدا يحرقوه ويجتمعوا على حرقه ويجمعوا له حطب وأكبر نار ويحطوه فيه ما هذا للناس إلى أين هذا عقائد الأنباهة هذه العقائد السفيحة ده عن نص الله العبادة نشوف أحكام الشراء تعمل إيه الأول وبعدين بعد وإيه وبعدين إيه وبعدين حتى يتوسل الطرى وتغلق عليه اللحبة كده والقمر وما له وبعد شوية يستأنس بك وقعد عشر دجاج ربع ساعة وستعى استأنس استغفر له ده الذي طالما ضحك إليك بحكة إليه زارك وزرته عشرته, عشرته واختلطت بي وعملته وعطاك وعطيتك وجاءك وأهديت إليه ده, ده, ده, ده, ده مفيش حسب كده مش عشان كده فعلا انما لما ياخدوا خلاص لما مات احطوه في النار ويسير له نار وبعدين الفنم احنا كرمناه زيك ده مش تكريم ابدا بحرمه المسلم وهو ميت كحرمته وهو حي ازاي كلام لا يمكن راكب تروح كده تقعد على صافه ما هي على القف كانك قعدت على من تمشي على القاف المائل ده هو الحر ده مسلم له حر نعم معرفة قيمة النساء المسلم مثل الإسلام أصلا مثل الشارع أما عدال الإسلام لو يقتل واحد منهم أقام الدنيا وما ما أقعدوه ولو يقتل شعب جامل من المسلمين ولا الشيء سوريا إبارة جماعية ولا زال يتلك أولا عداء الإسلام مجلس الأمن مجلس الأول المتحدة والعرب وغيره وغيره حسب الله إبادة جمعين من أعداء أعداء الإسلام المصيرين ومجلس. ومدفعين من إضاء ومدفعين من اليهود ومن أمريكا ومن زميع ده كله تواطئ على بلاد الإسلام لابد المسلمين يتنافعوا أن تكون الشيعة عايزين يفتحوا الجزيره افتها منين من البحرين افتها من البحرين عايزين يخرجوا الجزيره هما دخلوا بلاد لمى واليوم الان النار مشتعل الحفيظين غضبه في معاه دامي مع أهل السنه وعايزين بقى من البحرين يجر البحرين وبعد البحرين الكويت وبعد البحرين ما مخطط ان ننتبه فيتعشون بهولاد وacional險 ي reproduce النعم الله الله الإنسان منه ينتمي الإنسان منه ينتمي لا بد شيء التوبة هذه لا منها رجوع إلى الله والله لو رجع المجتمع المصري إلى الله لنصلح على أقسم الله اقتصاديا جوليا نماء أرباحا تخط شيء تقج على شيء المهم بلود كذا المجتمع المصري إلى الله معنى الكلمة لبرك لا... الله في أموره من السماء ومن الغابة <تصفيق> هذا ما في هذا <تصفيق> الخلاف إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما يردس البطالة ستدى إذا رجعنا إلى الله الفقر سيقل ويضمحي إذا رجعنا إلى الله الاقتصاد سيمتعس إذا رجعنا إلى الله سيهابنا الأعداء إذا رجعنا إلى الله فهو الأساس أما نحن نرشي في حدود لا تجدي لنا أكثر من سلام الكلام كثير الكلام كثير والمحللون كثيرون والمرأة تتكلم والرجل يتكلم والكبير يتكلم وغير العقل والحكيم يتكلم سبعنا الكلام آن للناس أن يعجعوا لله آن للناس أن يرجعوا الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فالله الله في الهجوع إلى الدين الله الله في الهجوع إلى الشريعة الله الله في معرفة العقائج بالفاسلة من العقائج الصحيحة نميز يا إخوة نميز وإلا على الإسلام يحيق لنا ليلة نهار ونستعين بالله الدعاء الدعاء سلاح غفل عنه أكثر الناس سلاح أعجز الناس أعجزهم عن الدعاء وأبخل الناس أدخلوا من السلام معناه أعجز الناس أعجزهم على الدعاء الله الدعاء ما أعصر منهم ولذلك لا نستقلم به أبدا بل هو سلاح قوي مرض فتا لكن له شرطه له قيوده له أدابه له تمرطه عندما نلتقي الله سبحانه وتعالى سيستديب لنا فسأل الله أن يكون كذب طيب نرجع ثالث بارك نرجع الحديث عمر الناقض شيخ الإمام مسلم فيه طيب يقول هنا قال حدثنا عمر الناقض قال لها حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام بن حسان القردوس عن حفصة وانتسيري عن أم عطية قالت أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نرسل إحدى بناته فقال و وإبقرار خمسا أو أكثر من ذلك بنهو حديث أيوب وعاصم وقال في الحديث قال فَدَفَّرْنَا, فدفرنا شَعْرَا ثَلَافَةَ أَثْلَافَ قَرْنَيْهَا وَنَاصِيَتَهَا ما شاء الله قالوا عددتنا يا حبن يحيى التميمة ايه زبوري قال أخبرنا هشيمن عن خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب حيث عمرها عن تغسيل ابنته قال لها ابدأنا بما يامنيا وما وضع الوضوء منها إن شاء الله قال حدثنا يا حبن أيوب أبو بكر بن أبي شايب وعمر النقل كلهم عن ابن عليا قال أبو بكر حدثنا إسماعيل بن عليا عن خالد الحذاء بن مغران الحذاء عن حفصة عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهن بغسل ابنته ابدأنا بما منها وماضع الوضوء منها باب في كفن الميت قال يا يحيى أبو بكر بن أبي شايبا محمد بن عبد الله بن نميل وأبو كريم والله أبو يحيا قال يحيا أكبرنا وقال أخرون حدثنا أبو معوي عن أعمش عن شقيق عن, عن خباب بن الأرد صحابي الجليل رضي الله عنه قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله مهنته كانت أين؟ كان حدادا رضي الله عنه معناه عن خباب قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين مع رسول الله ان الله عشرا في سبيل الله نبتلي وجه الله وجبا اجرون على الله فمن منا من مضى لم ياكل من اجره شيئا لا اله الله يعني لم ياخذ من ان يصب الدنيا شيء قبل ان تفتح الدنيا عليه قال من ام مصعب بن عمره قتل يوم ايه يوم احد متى كانت احد شيخ محمود متى كانت احد ها صراحه طيب في العام الثالث من الهجره بارك الله فيك قال يقول قتل يوم احد لم يوجد له شيء سبحان الله اصابنا امير الفتى الافريقي اهل افرياء ترك هذا كله وهاجر مع النبي عليه الصلاه والسلام الله الله وبركاته بامكان يكون ايه بين اهله وذويه يأكل من الأموال ومن الأرصدة وما إلى ذلك لا قال قتل يوم أحد فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمره فكنا إذا وضعناه نمره زي عباية فكنا إذا وضعناه على رأسه خرجت رجله لا إله إلا الله وإذا الله أكبر الله من الشهد الموقف ده نبكي أقسم بالله يقول وإذا وضعناه على رجلين خرج رأسه عن الله مش معصريين بيستر عايزين يدفنوه مش معصريين بيستر قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعوها مما يغطي راسها غطوا راسه وخلي الباقي ايه اه اه عندي رجلين قال وجعله على رجليه اذ خ نبات حشيش كده مك... نبات كلى قال ومننا من اينعت له يشوفها ومننا من اينعت ايه له تمرته. اه وهو يعني يتمتع في رقه البسط كده معناه صحيح ان هم كان اميرا على كذب ان في مدار ان كان اميرا على كذب ان كان امير على كذب ابو هريره رضي الله عنه عن الدوسي كان اميرا على مدار ومع ذلك يقول ابشاحه الامير كان يحمل حزمه الحطب على كاهله وعلى ظهره يقول ابشاحه الامير هم دول يا رجال بحرق هم دول اللي بتعوا البلاد هم دول ولن تفتح البلاد إلا لرجال أمثالهم أو قريب منهم إذا أردنا أن نتحرر من اليهود من أعداء الإسلاف هو دول عود العودة عودة الحميدة لما كان عليه رعيل أول وجيل أول طبعا ف... يقول وحدثا عثمان ابن الشايبة. أبي الشايبة متى عدونا بعثمان ابن أبي الشايب الله يخب لا عرفت بني متى عهدنا ما مرش علينا قبل كده في الليلة دي ولا قبل الليلة دي كانوا فترة بعيدة جداً تمام؟ عثمان ابن أبي شيبة هذا أخو أبو بكر ابن الذي يمر معنا الليلة أبو بكر ابن أبي شيبة معلم؟ أخوه عثمان هذا ابن أبي شيبة تمام؟ أبو الحسد إنما أخوه أبو بكر طبعاً أبو بكر أثقل من, من عثمان طبعاً أهل أهل شيبة, أهل شيبة كثيرون منهم هذان من هم اثنان وهيضاً محدثون علماء فقهاء الواء كما يجب أن أزل الناس بطير حدثني والناس صغفين أزلتنا بموقفنا أنت مأجور إن شاء الله صحيح صحيح بالنيه إن شاء الله رحمه الله وما جنن ربنا يتوجه والله والله الله حدثنا ابو منبل بشيب قال حدثنا الجرير قال حاقل حدثنا اسحاق قال قرر عيسى بن يونس قال حدثنا ابن جابر بن حرب التميمي قال اخبرنا علي بن مس مسهل مسهل قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم وابن ابي عمر جميعا عن ابن عيين سفيان الذي كان يقول بارك الله فيكم في الأبيات التي يقول فيها طيب يقول بارك الله فيكم في بعض يقول فسد الزمان وفسدت غير مسودي ومن ومن ومن الشطاء التفردي بالسؤد يعني كان توضعنا هذا يقول انه سوت وليس كذلك نعم يقول عن ابن عيين عن الاعمش بهذا الاسناد نحوه قال حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن بشير وابو قريش والله تقول قال يحيى اخبرنا وقال اخبرنا حدثنا ابو معاويه عن هشام بن عروه عن ابي هشام عن ابي قالت كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أكواب بيض سحولية نسبة إلى سحول ابن, ابن ناجي معناه قرية في اليمن يعني يجلب منها هذا القماش صلى على القماش نعم إلى الآن ما من قرصف ليس فيها قمصف ولا عمامة أما الحلة انما شبه على الناس فيها ان نفس دريت له ليقفن فيها فترك الحلة الحله في ثلاثة اثواب بيض سحولية فاخذها عبد الله بن ابي بكر فقال لا احبسنها يعني الحله حتى اكفن فيها نفسي وكفن فيها نفسي هم قال لو رضيها الله عز وجل لنبيه لكفنه فيها فباعها وتصدق بثمنها ما شاء الله ان اللي هي, هي الحله اللي بيجي للمراه الحله الحل اللي بتجي العرايه لا في بتجي درجه حاجه كده يبقى الناس الغالي لا نريد تمام يعني هو مش مش صح لا مش صحيح لا صحيح مني عن تكرين في حرج معناه مني عنها لأنه غالي وفي إصراف أيضاً لا, لا يحيل للرجال معناه أظهر حرام الحريق لأمي مش حرام لكن في إصراف بس والله أمرش يعني عالي عامي كالي عامي في, في إصراف لما خذ من كرسف خذ من كتان خذ من القماش العادي اللي يجبه كل من أكفان لما الجبلاء ما تمتلك اسمها ده. إيش اسمها تمام عباك أصلا آه يا تمام قال وحدث لعلي بن حجر للسعدين الأخبرن علي بن المسلم قال حدث لإيشاء بن عن فيها المعيشة فقالت قل في رجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة يمانية كانت العبد الله بن علي بكر ثم نزعت عنهم وقفنا في ثلاثة أتواب سحولية يمانية ليس فيها عمامة ولا قمص قمص بلو أكمام هذا فرفع عبد الله الحلة فقال أكفن فيها أكفن فيها ثم قال لم يكفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكفن فيها فتصدق بها حدثنا قال وحدثنا وعبقر بن أبي شيبة قال وحدثنا حفص بن غياتو بن عيينة وابن إدريس عبد الله بن إدريس وعبدة ووكيع قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد كلهم عن نسان بهذا الإشناد وليس في حديثهم قصة عبد الله بن أبي قال وحدثنا ابن أبي عمر عبد العزيز عن يزيد عن محمد ابن إبراهيم عن أبي سلمة أنه قال سألت عائشة الزوجة النبي عليه الصلاة والسلام فقلت لها في كم كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت في ثلاثة أكوابه سحولية بإذن الله يا إخوة نكتفي بها لقد على أمل لقابكم إن شاء الله غدا بعد المغرب كذلك هنا في المسجد او لا كتاب عقيده <تصفيق> الامام ابو زيد القيرواني الملقب بمالك الصغير سنه دي معنا اه عبد الله سطر بالكل نعم نعم وان شاء الله يلعبك من ب 20 نوريه جماعه ده ايه يلعبك ليه يا صاحبي تمام طب القطنية وكب صفا وكب مصر طيب. خلاص يا إخوة إن شاء الله الدرس بعد المغرب هذا الهناب المسلم